قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين